والتفت الساق ب ا ل س ا ق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتنقى م ط أ